الباب الرابع والستون باب فضل الغني الشاكر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين